الإمام محمد بن عليهين الشوكان رحم الله تعالى وهذا هو الدرس الثالث من كتاب الحج وصن إلى أبوااب الطوافي والسي وبيان كيف قال الإمام الشوكان رحمه الله تعالى فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه فصل ويسعى بين الصفى والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وقبل أن نبدأ الكلام عن الطواف هناك مسائل من مناسك الحج لا حرج ولا بأس أن نذكرها إن شاء الله تعالى في بداية هذا الدرس وهي أولاً الكلام عن التلبية فإنه إذا جاء ميقات, الحج ميقات الحاج وجب عليه أن يحرم ولا يكون هذا الإحرام بمجرد ما في قلبه من قصد ونية لأنه على كل حال هذه هذا القصد وهذه النية ما زالت في قلبه منذ أن خرج من بلده متوجها وقاصدا للحج فعليه أن يعمل عملا أو يقول قولا به يدخل الإحرام من عندما يصل إلى هذا الميقات لذلك فإنه إذا لبى قاصدا للإحرام فإن حجه ينعقد اتفاقا بين أهل العلم، فيقول مثلا لبيك بحج وعمرة إذا أراد حج القران أو يقول لبيك بعمرة إن كان ناويا أو قاصبا حج التمتع وهكذا، ويكون هذا مستقبل القبلة وقائما كما ثبت ذلك. في حديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى معلقا ووصله بعض أهل الحديث بسند صحيح فإنه يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بما يقصده في حجه يلبي بحج وعمرة أو يلبي بعمرة ويستحب له كذلك أن يقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمع كما ثبت ذلك بسند صحيح عند الضياء المقدسي في الأحاديث المختار ويشرع للحاج أن يلبي بالتلبية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي لبيك, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويمكنه كذلك أن يزيد بعض الزيادات التي أثرت عن بعض السلف كالزيادة التي أثرت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغير ذلك وإن كان التزامه للتلبية النبوية الثابتة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وهذا عام في جميع أنواع الأدعية وهو أنه للإنسان للمسلم أن يجتهد في الدعاء نعم ولكن الأفضل دائماً هو التزام دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أن يرفع صوته بالتلبية وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وهذا حديث عند أصحاب السنان وكذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الحج العج والثج أفضل الحج العج والثج فأما العج فهو رفع الصوت بالتلبية وأما الثج فهو سيلان دماء الهدى والأضاحي وثبت هذا من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو حازم قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحرموا لم يبلغ الروحاء حتى تبح أصواتهم حتى تبح أصواتهم وهذا من كثرة ما يرفعون أصواتهم بالتلبية. طيب النساء في التلبية كالرجال كالرجال لعدم وجود الدليل على الفرق بينهما فلهن أن يرفعن أصواتهن بالتلبية ما لم تخش الفتنة بطبيعة الح ما لم تخش الفتنة لذلك دليل ذلك أن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعتها ثم سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها. والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستمر الحاج هكذا منذ الميقات المكاني الذي هو فيه يستمر على التلبية ورفع الصوت بالتلبية حتى يبلغ الحرم المكي فإذا رأى أول بيوت مكة أمسك عن التلبية لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله تعالى وغيره طيب لدخول مكة يستحب للحاج أن يغتسل وهذا هو دخول مكة الذي ذكرنا في كتاب الطهارة وهو من سنن دخول مكة وثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يستحب له أن يدخل مكة من الأمكن التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل من الثانية العليا أي الناحية العليا لمكة وهي ثانية كذا هكذا اسمها وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع إثباتنا أنه يجوز له أن يدخل بطبيعة الحال من أي الأبواب شاء لمكة ومن أي الطرق شاء وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كلها طريق مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا وكذلك يشرع له أن يدعو بالأدعية المأثورة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته سواء عند دخول المسجد أو عند رؤية الكعبة أو غير ذلك والأذكار المأثورة معروفة تراجع في مضانها من كتب العلم. طيب قال رحمه الله تعالى وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط. يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني فهذه صفة الطواف أدلته وشرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المسجد الحرام في حجته المعروف حجة الوداع أول ما بدأ به هو الطواف حول بيت الله الحرام ولم يصلي تحية المسجد وهذا هو ايضا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما لأن تحية بيت الله الحرام هو الطواف على الكعبة هو الطواف حول الكعبة طيب كيفية الطواف اولا هو يبدأ من الحجر الأسود فيستقبله استقبالا ويكبر ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه وهذا ثبت من يعني بعض الطرق يعني في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد صحح الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في كتابه إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل صحح هذه المسألة يعني مسألة السجود السجود على الحجر الأسود في الصحيحين أن عمر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود هذا عمر يقبل الحجر الأسود ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك واستلام الحجر الأسود وتقبيله فيه من الفضل الشيء العظيم جدا. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبعثن الله الحجرة لا يبعثن الله الحجرة يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وأخرجه غيره من أصحاب كتب الحديث أخرجه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيح كذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك وهذا حديث أخرجه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما طيب كيفية استلامه ثبت في استلام الحجر الأسود صفات منها أن يقبله ومنها ثانيا أن يضع يده عليه ثم يقبل يده ومنها أن يشير إليه بمحجن أو نحوه المحجن هو عصى معقوفة الرأس محنية الرأس وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن يستلم الركن بمحجن وزاد الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي الطفيل قال ثم يقبل المحجن ثم يقبل المحجن والاستلام هذا يكون في كل طوفة كلما طاف يفعل نفس الشيء يستلم إلى غير ذلك ولكن لا ينبغي له أن يزاحم عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وإلا فاستقبله وكبر أخرجه الإمام الشافعي وأخرجه الإمام أحمد بسند صحيح بمعنى أن الذي لا يستطيع أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه بيده أو يقبله أو يستلمه بعصا أو نحو ذلك، فإنه يستقبله ولو بعيدا ثم يكبر. ثم يبدأ الحاج بالطواف ويجعل الكعبة عن يساره، فيطوف من وراء الحجر من وراء الحجر لأن الحجر من الكعبة. يطوف سبعة أشواط. من الحجر إلى الحجر من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط واحد يضطبع فيها كلها أي في هذه الأشواط كلها يضطبع هذه سنة الاضطباع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي مشيا عاديا في ما تبقى من طوافه طيب الطباع معناه هذا صيغة افتعال من الضبع وهو العبد وهو العبد ومعنى أن يدخل إزاره يعني الإزار يدخله تحت ابطه الأيمن ثم يرد طرفه على منكبه الأيصر فيبقى المنكب الأيمن مكشوفا هذا هو الابطبع يبقى المنكب الأيمن مكشوفا فيفعله في هذا الطواف عند ابتداء هذا الطواف وإذا انتهى من الطواف انتهى من هذا الاطبع يعني غطى وجب عليه أن يغطي منكبه الأيمن ففعله هذا الاطبع فعله قبل هذا الطواف أو بعده بدعة لا أصلها في دين الله عز وجل يرمل من الرمل وهو الإصراع في الخطو الإصراع في المشي مع تقارب الخطة يعني نوع من العدو هو بين المشي والعدو فهذا هو الرمل الذي يرمل فيه في الأشواط الثلاثة الأولى أصل هذا الرمل وهذا الاطباع ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب يعني قوم ضعفاء من حمى يثرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم يعني أمرهم بهذا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ثم أمرهم بالمشي العادي فيما تبقى ليجمع بين المصلحتين المصلحة الأولى هي إغاظة المشركين وإظهار المسلمين بمظهر القوة وهذا يتأتى ب سنة الرمل هذه في الأشواط الأولى والمصلحة الثانية هي أن يبقي عليهم وأن لا يجهدهم ويتعبهم وينهك قواهم إن هو أمرهم بالاستمرار على الرمل في الأشواط السبعة كلها وكذلك في رواية لمسلم لنفس الحديث قال أن المشركين جلسوا مما يلي الحجر وأنهم حين رأوهم يرملون حين رأوا المسلمين يرملون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم إنهم لا أجلد من كذا وكذا، وجاء في بعض الروايات إنهم مثل الغزلان، يعني ظهر عليهم القوة وغردان، فهذا هو أصل الرمل، وهذا إنما كان وسببه كما رأينا إغاظة المشركين. طيب هذا إنما كان في عمرة القضاء، ليس في حجة الولع، كان في عمرة القضاء التي وقعت في العام القابل للعام الذي صد فيه المسلمون. عن البيت الحرام ومنعهم المشركون من أن يصلوا إليه ليعتمروا ف يعني اتفقوا مع المشركين على أنهم يرجعون في العام القابل لكي يتمكنوا من الاعتمار فسميت هذه العمرة عمرة القضاء وسيأتي بيان أنواع أو العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في باب العمرة المفردة فعله إذا في عمرة القضاء ثم صار بعد ذلك سنة لأنه ثبت أيضا فعله في حجة الوداع مع أنه قد زال سببه ومع أن المشركين لم يعودوا موجودين في مكة ولكن بقيت هذه السنة وفي هذا الحديث من الفوائد أن فيه دليلا على أنه لا بأس أن يقصد المسلم بعبادته إغاظة الأعداء والمشركين لأن هذا لا يكون يعني هذا لا ينافي بشكل من أشكال إخلاص العمل بل هذا طاعة فوق طاعة لأن العبادة طاعة ونفس إغاظة المشركين وأعداء الله عز وجل نفسه هو طاعة كما ثبت من قول الله عز وجل ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح فنفس إغاظة المشركين عمل صالح وطاعة وقربة إلى الله عز وجل طيب هذا هو الطواف بسنة الطباع وبسنة الرمل يشرع كذلك للحاج أن يستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولكن لا يقبله لأن الحديث فيه ضعيف لم يثبت الحديث في تقبيل الركن اليماني فإن لم يتمكن من استلام الركن اليماني لم يشرع له شيء لم يشرع أن يشير إليه بيده ولا أن يشير إليه بعصا ولا أي شيء لأن هذا لم يثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم من فعل الصحابة والسلف الأكрамين إنما الذي ثبت هو استلامه فإن لم يتمكن فليس عليه شيء أخرج الإمام أحمد والنسائي أن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا استلام الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من حديث ابن عمر هذه السنة في قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين إلا اليمانيين الركنان اليمانيان هما ركن الحجر الأسود والركن المسمى بالركن اليماني وعليه اعتماداً على هذا الحديث وغيره فلا يشرع استلام الركنين للآخرين يعني الركنين الشاميين لأن لأنه هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم أي أن هذه المسائل كلها لا ينبغي استلامها ولا يشرع استلامها ولا تقبل باتفاق الأئمة فابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل هنا الإجماع على عدم مشروعية تقبيل هذه الأشياء التي ذكر قال وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومنه يعلم الخطر العظيم الذي يكون عليه بعض الناس في هذا الزمان من عباد القبور الذين لا يكتفون بمجرد تقبيل القبور والذبح لها والنذر لها وتعليق حوائجهم عندها وغير ذلك بل بعضهم قد يطوفوا ببعض هذه القبور والأياث بالله تعالى وهنا هنا مسألة أيضا وهو وهي أنه يشرع التزام ما بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه وهذا الالتزام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عن جمع من الصحابة فكان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هذا الملتزم بين الركن والباب كما صح ذلك من فعل عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك طيب قال الشيخ الشوكان رحمه الله تعالى ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد والأدلة في هذا الباب كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من أحرم بالحج والعمرة أي من كان قارنا من أحرم بالحج والعمرة أجزاءه طواف واحد وسعي واحد وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه ومنها كذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها يسعك طوافك لحجك وعمرتك وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وعن عائشة رضي الله عنها كذلك قالت وهي تصف كيفية حج الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن الذين جمعوا بين الحج والعمرة أي الذين كانوا قارنين طافوا طوافا واحدا وهذا حديث متفق عليه كما قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف لحجه وعمرته طافا واحدا وقد أسبقنا الكلام آنفا في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في حجته قارنا وقد عقد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد فصلا نفيسا في أعذار الذين قالوا بأن الذي يحج قارنا فإنه يطوف له طوافين ويسعى له سعيين وهذا القول هو قول كثير من فقهاء الكوفة وبعد أن أورد ابن القيم رحمه الله تعالى أدلتهم قال لا يصح منها حرف واحد وبمثل هذا القول قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى من قبله وهذا هو الراجح لأنه هو الموافق للأدلة أما بالنسبة للسعي فأرجح الأقوال وهو الموافق للدليل أن القارن عليه سعي واحد وأن المتمتع عليه سعيان وهذا القول هو قول المالكية والشافعية وهو قول عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع قال ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمه أنه توضأ ثم طاف بالبيت أنه توضأ ثم طاف بالبيت وهذه سنة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة لستر العورة حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان ويشهد لهذا المعنى الذي دل عليه هذان الحديثان أن الطواف حول البيت يشابه الصلاة من عدة وجوه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي الطواف بالبيت صلاة الطواف بالبيت صلاة قال والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت وذلك لحديث للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف وكذلك لقوله صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهذا حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور والذي يقصده الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هنا أنه يذكر الله سبحانه وتعالى حال الطواف ببعض الأدعية المأثورة وهذا لا يعني أن هناك دعاء خاصا أو ذكرا خاصا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح حال الطواف إلا ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين أي حال الطواف إذا كان بين الركنين بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا أخرجه الإمام أبو داود أما الطواف هكذا بصفة عامة فليس له ذكر خاص به وعليه فله أن يقرأ من القرآن ما يشاء وله أن يدعو وأن يذكر الله سبحانه وتعالى كيفما شاء بالأدعية المأثورة وبغيرها مما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه به وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير وفي رواية أخرى عند الإمام الترمذي فأقل فيه الكلام. من تسمية رحمه الله تعالى، وليس فيه أي فطار، في وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه، بل يدعو بسائر الأدعية الشرعية. قال. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت المزاب ونحو ذلك فمنما لا أصل له فمنما لا أصل له. طيب بعد هذا هذه المسألة وهي مسألة الذكر حال الطواف وقراءة القرآن قال رحمه الله تعالى وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه وذلك لحديث جابر وهو الحديث الطويل الذي فيه وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه الإمام مسلم وغيره قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين، فقرأ ساتحة الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم عاد إلى الركن فاستلما، ثم عاد إلى الركن فإذا يشرع بعد الفراغ من الطواف الصلاة صلاة ركعتين، وراء مقام إبراهيم، ويشرع له أن يقرأ في هاتين الركعتين بسورتي الإخلاص، سورتي التوحيد. أي سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد ثم بعد ذلك فإنه يعود إلى الركن فيستلمه مرة ثانية الآن السعي بين الصفا والمروة قال رحمه الله تعالى ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور لقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فلا خلاف في أن السعي بين الصفا والمروى هو من شعائر ومناسك الحج إنما اختلف في كونه ركنا أو واجبا فقال بعض أهل العلم هو ركن بمعنى أن الذي لا يفعله فحجه باطل فاسد وقال البعض الآخرون هو واجب بمعنى أنه واجب ينجبر بالدم وهذا هو الصحيح لأنه لا دليل على ركنيته لا دليل على كونه ركما أول ما يبدأ به أنه يدن من الصفا وهي جبل معروف يدن من الصفا فيقول متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فعله في حجته حجة الوداع يقول نبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى بمعنى الله سبحانه وتعالى بدأ بدأ بالصفة قبل المروة فقال إن الصفة والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى ثم يبدأ بالصفة فيرقى عليها حتى يرى الكعبة فإن لم يتيسر له رؤية الكعبة فأقل يتوجه إلى جهتها فيستقبلها ثم يوحد الله سبحانه وتعالى ويكبره ويقول الله أكبر ثلاث مرات الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهذا كله مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينزل من الصفا ليسعى بين الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي أي فرض عليكم السعي فيسع بمعنى أنه يمشي أولاً بين الصف يمشي حتى يصل إلى علم موضوع الآن لكي تتوضح المسائل هناك علم موضوع عن يمين وعن يمين وعن يسار فيمشي حتى يصل إلى هذا العلم موضوع ثم بعده عليه أن يشتد في السير أن يسير سيراً شديداً لأن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هذا المكان الذي هو يعني موضح بين العالمين الآن هذا المكان كان وادياً أضطح فيه الحصى فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يقطع الأضطح إلا شداً إلا شداً يعني بسرعة شديدة ثم بعده يعني مما يلي أو بعده مما يلي هذا يمشي مشياً أقل فهو يسعى تعين شديداً في هذا الوادي الأضطح وفي الباقي يمشي مشياً عادياً ثم حت هكذا حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويفعل مثل ما فعل في الصفة نفس الشيء يفعله في المروة وهذا يسمى شوطا واحدا يعني ذهاب من الصفة إلى المروة شوط ثم رجوع من المروة إلى الصفة شوط ثاني وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط فينتهي السعي عند المروة فينتهي السعي عند المروة وهذا هو الشوط السابع قال وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج طيب وهذا لما ثبت من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفى والمرة فأما من أهل بالعمرة شكونه من أهل بالعمرة هو من كان متمتعا فما أما من أهل بالعمرة فحل لما طافوا بالبيت وبالصفى والمروة بعد الانتهاء من السعي بين الصفى والمروة يحل الحاج ثم لا يحرم مرة أخرى إلا عند وصول يوم التروية فعند ذلك يحرم يهل بالحج من جديد وهذا حديث في الصحيحين وثبت كذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله وتعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفى والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم لها متعداً طيب فائدة هنا لما تكلمنا عن السعي بالنسبة للمرأة هل تسعى مثل ما يسعى الرجل أم لا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني وطواف النساء وسعيهن مشي كله قال ابن المنذر هذا ينقله عن ابن المنذر قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفى والمروح وليس عليهن الطباع وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد يعني القوة والشدة ولا يقصد ذلك في حق النساء إنما يقصد في حقهن الستر ولا شك أن الرمل والاضطباع فيه تعرض للكشف لا الستر، لذلك فيشرع للمرأة أن, أن طوافها وسعيها يكون مشيا لا رمل فيه ولا سعيا شديدا إلا في بعض الحالات وهو مثلا أن يكون المسعى خاليا أن يكون الليل مثلا فيكون المسعى بين الصفى والمروة خاليا ليس فيه أحد فيشرع لها في هذه الحالة لعموم الأدلة يشرع لها أن تسعى كذلك وأن تشتد في السعي بين الصفا والمرء أو يعني في وادي الأبطح وهكذا أما في الحالات الأخرى كلها فإنها مراعاة لضوابط السطر التي ينبغي أن تكون عليها المرأة المسلمة فإنها في هذه الحالات كلها لا يشرع لها سوى والمشي. وهذا آخر ما نذكره ثم في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نتكلم عن مناسك أخرى من مناسك الحج يعني ما يبدأ بيوم الطروية والوقوف بعرفة وغير ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم